Oh oh oh oh, oh, oh. نفدي بروحنا وبنفسين محمد صلى الله عليه اللي جلنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه نفدي بروحنا وبنفسين محمد صلى الله عليه اللي قلنا عشان يهدينا محمد صلى الله عليه بكاء الدم أصحاب علينا محمد صلى الله عليه يم قال نشتأ لينا محمد صلى الله عليه كان بيوصينا على الصلاة وقلنا دي طريق النجاة وحمدك صلى الله عليه علشان نكسب حب الله صلى الله عليه ودلنا وانتو بنتمنى كان بيوصنا على القرآن الله عليه والأمان النور لطريق الإيمان وهو الشافع عند الرحمن علمنا نسأل على بعضنا وإزاي نطع اللي حاول يوم يا محمد صلى الله عليه كندي بي وصنا عني يا محمد صلى الله عليه طهر نقيا أصل أساس الكون هي وعليها الناس مبنيا محمد صلى الله عليه وصانا نوصل أرحمنا الله تطول أعمالنا الله علشان يومها يسألنا الله ربنا وقتها يرحمنا نسأل على بعضينا محمد صلی اللہ علی ویزا ربنا انه يقوینا علي علي حاول يوم یعدينا محمد صلى الله